قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما وإن تظاهرى عليه فإن الله هو مولاه وعبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقتن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قعنتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهل كم نار وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملاك الغلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم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 ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وما هي مبنت عبّران التي احصنت فوجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدق بكلمات ربها وكتبه